الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونوله مواصلة لبطل شرح كتاب عمدة الأحكام شرح المقرع علينا وقد تبقى حديثان وقفنا عند الحديث التاسع والاربعون هيا اقرا باب صلاة الخوف. عن الحديث التاسع والاربعون بعد الماء. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال. ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض ايامه التي لقي فيها العدو فقام الطائفة معه وطائفة بازاء العدو فصلى بالذين معه ركعه ثم ذهبوا وجاء الاخرون فصلى بهم ركعه وقبطوا الطائفتان ركعة ركعه طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله حديثنا عن صلاة الخوف وأول الفوائد التي ينبغي أن تذكر أن صلاة الخوف تعمل السفر والحضر فليس بالضروري أن يكون الصلاة الخوف مع العدو في خارج البلد فلو أنه دخل داخل البلد أو خاف الناس لعدو أو لغيره جاذ لهم أن يصلوا صلاة الخوف حتى ولو خافوا حيوان مفترض ولو أنهم صلوا ربما هجم عليهم أو كذا صلوا صلاة الخوف ثانيا هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وصلاة الخوف مشروعه بهذا الحديث وأيضا بالآية آه التي آه في سورة النساء والتي فيها صلاة ذكر صلاة الخوف ومما يوحد من الحديث أيضا أهمية الصلاة في الدين أهمية الصلاة في الدين إذ أن الصلاة لا تترث والعدو يقاتله ونلتحم معه فلا تسقط الصلاة ولو كان من عدر يسقط الصلاة لأسقطه فيه القتال والشهاد فهذا إن انما إنما ودل على فيه. على أهمية الصلاة وعلى عظم شأنها وأيضا صلاة الخوف تدل على أهمية الصلاة في وقتها وإلا ما قال بعد ما ينتهي العدو يصلي كل الصلوات قضاءا بل حتى حال الالتحام مع العدو والضرب بالسيوف تسلي الصلاة إذا خشي أن تخرج الصلاة عن وقتها لكن وقت الصلاة في حال السفر والعدر ثلاثه أوقات الظهر والعصر وقت والمغرب والعشاء وقت والفجر شنو وقت يعني مثلا اذا كان انا في قاتل العدو من الصباح من طول العشر الى العصر ممكن ما يصلوا الظهر ليجمعوا مع العصر لكن اذا كاد العصر ان يخرج والعدو يقاتلهم يجب عليهم ان يصلوا صلاة الظهر والعصر قبل ان يخرج وقت العصر فهمتم واضح نعم ايوه غزوه الأحذاب الأح... أح... أح... قبل صلاه الخوف ولذلك ليس ولذلك حتى الذين قالوا ان صلي مؤخر صلاه العصر انما قالوا ذلك لانه لن يت... لم لم تكن صلاه الخوف قد شرعت وانما غزوه الاحزاب في السنه الخامسه ونزلت سوره النساء والمائده بعد ذلك عرفتم طيب صلى صلاة الخوف في بعض ايام التي لقي فيه فيها العدو فقامت طائبة معه وطائبة بهزاء العدو مما يؤخذ من ذلك أيضا واقعية الدين والاخذ بالحيطة والحذر الدين فيه واقع دين واقعي أيضا لا يقول لنصلوا حتى ولو قتلكم العدو إنما شرع لهذه الحالة محافظه على الصلاة صلاه صلاة وايضا تحافظ على أرواح الناس لأن ذلك مقصود. فاذا ماذا يستفاد من حديث صلاة الخوف يا نور مشروعيه مشروعية صلاة الخوف؟ أهميته؟ صلاة. أهميته الصلاة وأهميته الوقت وواقعيه الدين. وواقعية الدين. طيب. كيفية صلاة الخوف؟ نعم يا واقعيه الدين يعني الدين دين يتعامل مع الواقع يراعي واقع النفس. الناس ناس في قتال ما قال لهم تصلوا على اي حال حتى ولو قتلكم العدو وهذا من باب من, من اين عرض واقعيه الدين الامر باخذ الحيطه والحذر والاغلب الاسباب قال ودوا لو تغفلون عن اسلحتكم فيملون عليكم ميلة الواحدة فمعناها تصلي بسلاحك عرفت وإن كانت تصلي لا تحمل شيء لكن هنا لأن الواقع يقتضي والحال يقتضي أن تحمل السلاح وأن العدو قريبك شرع ثلاثه تناسب الواقع ده. هذا معنى شنو؟ okay. واقعية الدين ومن ذلك الأمر باخذ الحيطة وشو والحذر أين محمد اسامه كيفية صلاة الخوف كيف تصلى صلاة الخوف نعم طيب يعني أنا تريد أن, أن تجيب طيب صلاة الخوف ذكر ابن حزي أن لها أربعة عشر واجحة صلاة الخوف لها كم اربعة عشر وجهة بل ذكر القاضي ابو بكر بن العربي ان لها اربعة وعشرين وجهة وقال ابن القيم وخلاصة هذه الاقوال ستة اقوال او سبعة ستة اوجب او سبعة اوجب يعني صور صلاة الخوف مختلفه ومتعدده صور صلاه الخوف شنو مختلفه ومتعدده واضح من يعيد علي هذا الكلام يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن قلنا صور صلاه الخوف كم عندك كم صلاه الخوف ها كم يا ابراهيم كم صور صلاه الخوف من الحزم يقول أنها أربعة عشر وجهة تم أربعة عشر هذا قول من الحزم طيب أربعة عشر وهو القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي العرب. وقال ابن القيم ها؟ مش عربي تاني لو النكر هذا ابن عربي بغير ألف ولام ذاك دا محي الدين ابن عربي وهذا القاضي محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي المشهور بابن العربي المالكي صاحب الجامع الاحتام من القرآن والمفه في سطح صحيح المسلم والعواصم من القواصم والكتب النافعة عرفت؟ القاضي البقية من العربي وذكر ابن القيم أنها الفضل. ستة أو سبعة أوجه خلاصتها إذن صلاة الخوف تختلف تختلف صلاة سنو أوه. طيب ولنعرف هذا الاختلاف حديث ابن عمر يقول هذه صورة من الصور وسوف اشرحها صرح مفصل لكن صرح اول حتى تفهمه طائفة تقابل العدو وطائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة عرفتوا طيب يصلي بهؤلاء ركع يخرج هؤلاء من الصلاة بدون تحديم ينطرفوا الى اسلحتهم ويأخذ مكان الطائفة التي بإذاء العدو وتأتي الطائفة وتسلم على وسلم ركعة ثانية ويثبت جالسا ينتظرهم، ويتم ركعة ويسلم بهم تلك الطائفة التي ذهبت تخذ يخذ كل واحد منهم على حدة ركعة ثاني ثاني, ثاني, ثاني لا أعيد لكم شأنه بعد خليل لكن اقرأ الحديث الأخير سوف يطبع لكم الأمر نعم صلاة المغرب كيف أيضا سو... إن شاء الله سوف نشرح كيف اقرأ الحديث الخمسونة بعد الماء م. عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواب كيف كيف قال عن عن يزيد بن رومان عن يزيد بن رومان ويزيد بن رومان هو يزيد بن رومان الأسدي أبو روح المدني يزيد بن رومان هو يزيد بن رومان الأصدي وهو أبو روح المدني روى عن ابن الزبيري عن عبد الله بن الزبير وروى عن أنس بن مالك وروى عنه ووثقه مالك بن أنس ويحيى بن معين والنسائي بن سحق هذا من يزيد من رومان. ابن رومان عن, عن صالح بن خوات. عن, عن صالح بن خواتي بن, بن خواتي بن جبير خواتي بن جبير من اصحاب النبي من الاوس وهو من الذين شهدوا بدرا من الصحابه الذين شهدوا بدرا خوات اما ابنه صالح فكان رجلا صالحا غير انه قليل الروايه روى عن صالح يزيد بن رومان رومان و... من الناس منهم القاسم بن محمد ابن ابي بكر احد الثقات تبع ابن عمن عن صالح سيد قاشن عنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه ذات الرقاع ذات الرقاع وهذا دل على ان ذات الرقاع بعد الخندق عرفت صلى معه شنو صلاه ف... القوم ذات الرقاع ايوه ذات الرقاع وسمي ذات الرقاع لأن الصحابة ساروا حتى تقلمت أظافرهم فرقعوها بورق الشجر تسمي ذات الرقاع نعم صلاة الخوف طيب أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو طيب. طائفة وقم عنه سلم في الصف وطائفة وجاه شنو وجاه يعني مواجهة العدو نعم فصلى بالذين معه ركع فصلى بالذين معه ركع الذين هم معه ثم ثبت قائما ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم فأتموا لأنفسهم قاموا معه هو لم يتحرك واقف ينتظرهم وهؤلاء صلوا وقرأوا الفاتحة وقرأوا سورة وركعوا ومن رسل الواقف الرقع الثاني جنزلهم. وسجدوا ورجعوا من السجود وتشهدوا وسلموا وانصرفوا انصرفوا وأخذوا أماكن إخوانهم جاء إخوانه ووقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم شنو ركع واحده واحدة وثبت جالسا وهؤلاء بقي لهم شنو ركع فترقوا النبي عليه الصلاة والسلام جالسا ثم قاموا وأتوا بركع ولما اتموها جلسوا إليه سلم بهم هذه شنو هذه صورة من من الصور؟ قال طيب في النهاية قال من؟ ثم انصرفوا فصفوا وجاه عدو، وجاءت للطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت مم. ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم لرجل لرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حسما يعني صالح بن خوات بن تبير روى الحديث عن من؟ رجل سهل بن أبي حسما سهل بن أبي؟ حتمة. ومن هو السهل بن أبي حتمة أو سي أنصاري توفي النبي عليه الصلاة والسلام وله سبع سنين لما توفي النبي كان عمره سهل كم سبع سنين وتوفي سهل بن أبي حتمة في خلافة معاوية نعم الزينة وعن سبع سنين كيف حضر الله وعن نبي سبع سنين أوه. ما. أوه. لا لا يعني ما يمنع ولا أنا عن اللي لا معلش قال عمّن عم صلى مع صلاة ذات الرجل الذي صلى مع صلى, صلّى مع مو أبي حسن معناه ما يمنع أن يكون قد خرج وأنه صلى ما يمنع نعم طيب. لماذا اختلفت قلنا أن لصلاة الخوف في ستة, أو سبعة. ستة أو سبعة صور لماذا اختلفت هذه السبعة او ست صور على خلاف احوال القتال مع العدو على خلاف اختلاف احوال العدو قربه وبعده وجهته هل هو الى او الى غير القبلة ولذلك كل واحدة من هذه الصور صحيحة لكن كل واحدة على حسب شنو على حسب جهه العدو وقربه اختار مالك والشافعي حديث سهل بن ابي حاتمه قالوا هذا هو الصواب وكذا هو اختيار الامام احمد قال هو الافضل لكن قلنا الافضل شنو حسب الحاله حسب شنو حسب حاله العدو, العدو. ويؤخذ من الحديث ان كثره الحركه لمصلحه الصلاه لا تضر لانه احتاج لشنو الى حركه ويحت... وأيضاً يؤخذ من الحديث جواز مفارقة الامام للحاجة كيف للحاجة؟ هل لا... يحرص العابل؟ لا لو في شخص يصلي مع إمام متابع الامام بالميكروفون وانقطع الميكروفون اخرج عن إمامك وتم صلاتك لنفسك م. يعني فيه جوازه شنو؟ الخروج عن الإمام لشنو؟ لحاجة طيب صور صلاة الخوف أو صفة صلاه الخوف هذه الصفة لا تنفع إلا بأن تمثل فلذلك يقوم هذه بعض الشباب قوم تعالوا تعالوا كلكم تعالوا تعالوا كلكم تعالوا قوم قوم تعال يا عبد الرحمن عبد الرحمن تعال وين عمران اين عمران قالت علي تعالوا كلكم الثلاثه تعالوا اسمكم منه اسمكم منه اه عمر اجلس يا عمر اقول ما شاء الله انت فاهم <تصفيق> فاهم الثلاثه كويس من بعد تعالوا تعالوا الثلاثه الصورة الأولى التي عندنا ويه؟ عندنا ثلاثة أقسام عندنا إمام وعندنا صائفتين عرفت؟ سيب يعتبر أن العدو في هذه الجهة إيهو الثلاثة استقبلوا كده أنا جيته صف صف أجيته صف أيوة أجيته صف معاون يستقبلوا كده على خلاصة القبلة برد إنت أخليك الإمام إنت أجيه هناك وانتو خليكم انتوا وراهم هؤلاء لا لا لا هؤلاء لا كذب إنتوا انتوا خليكم خلف إنتوا طائفة الأولى الاولى المستقيمين كلها وهؤلاء وهؤلاء يا رسول طيب الصوره الاولى الامام سوف يصلي بهذه الطائفه صلاة باعيه صلاه الخوف كل الصلوات فاعتادك اعتادك اعتاد كل المغرب فقط طيب كيف الصوره اذا خليكم جد يقول انه صلى الله عليه وسلم ركعه كاملة افترضوا افترضوا انه قرأ الفاتحة خلاص وقرأ صورة بعد الفاتحه ورسع اركع اركعوا معهم اركعوا معهم اركع وقام من الركوع وتجدوا اجدوا معهم هذه الركعة الاولى مثلها وقام من كده كلهم حسيني. الصورة الاولى اتحركوا والإمام الله نفرح على كلامك أجيكم كدائسة منكم الحق كوي وضعنا جيكم صلي لهؤلاء أنا رقعة صلي الرقعة الثانية وقوم من وقوم من خلاص صحيح الآن أسمع دجيلة. دجيلة. الإمام, الإمام. دقى فعل بقوم. بقوم كل واحد كل واحد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 انتم كل واحد فيكم يصلي صلاه القيد يصلي ركعه واحده ويسلم واضح ها هؤلاء الصائفه الثانيه يلا انتم احرسوا العد كده انتم استخدموا كل كل واحد فيكم على وحده كل واحد لوحده يصلي ركعه يشريك اربع ويسلم والامام يسلم لوحده ايوه لا يمام امام سلم خلص ما سلموا بالجائفه الثانيه سلم قبل هؤلاء ها وكده ينتظرهم حتى ياتوا بالركعه ولما يجلسوا يسلم بهم ويكون كل طائفة قدت سلوك واضح لما واضح واضح نعم سلوك يطبقون فيما شاعلوا لا ما سأربع ركعتين في أصل ركعتين في ركعتين فقط كده الآن نسمى صلاة الله يلا انتظروا الصورة الثانية لصورة الصلاة يلا. طائفة هذه نعتبر جير العدو أنتم أنتم تستقبلون العدو استقبل العدو الثلاثين استقبل العدو وانتم يس انتم أنتم هنصلوا مع صلوا معه هذا حديث من حديث جديد الرومان طيب صل به صل به عن ركعة كامل الركوع يفضل القيام من الركوع تأيوه ايوه مسيب هو, هو من السلو تما أجلس تي قوموا جميعكم بالإمام كلهم بومه الامام خلي الدائي اي واحد فيكم يصلي ركعه وينصرفه هؤلاء اي واحد فيكم يصلي ركعه وينصرفه هؤلاء اي واحد فيكم يصلي ركعه تنصرفوا الامام واحد عرفتم تسدوا مع الفلوس يالله سلموا وستوا مع الاخوان يالله انتوا سدوا مع الاخوان هؤلاء تعلمت انتوا اصلي مع الإمام اول أو أول ما يدخل هؤلاء يبدأ الامام يصلي بهؤلاء رتع يلا صلي بهؤلاء, يا رتع. يلا صلي بهؤلاء يا رتع. يلا يا رتع يا عم عم. الناس صح. ها عم. يا عاما دخلت فقط بال سان بال... بالحركة معنا أفضل نحن... ايه يعني نعم حتى يوم بوضايق ويمتي على كان ممكن يخبر ممكن صلي بهم ركعه صلي يا الكعينة. يلا أيوة ياما. ركعة. ثانية. ياما. اجلس للجلسة الثانية الإمام المجل كل واحد فيكم يأتي الإمام لا يسلم كل واحد يأتي مش في ياما. إذا, أك... إذا ثبتوا خلاص يلا تتحد به وتلل به واضح المواضيع واضحه الصور تاني السلطان خلاص في صور اخرى ما عرف ادرسك لها ام لا لكن الصعب يعني مثلوا وغير الصعب يعني نوضح نعم ايوه نظري الصوره الثالثه الامام مصلي بالطائفه الاولى ركعتين عرفتم يصلي الطائفة ذو ركعتين ويتشهد ويتشهد يسلم ويقوم لا يسلم ما يسلم الامام ويتذهب هذه الطائفة وتحرص وتأتي النتيجة الإعرافة اشنو؟ وتصلّم مع الامام ركعتين فيسلم فيسلم معه فكل كل طائفة صلّت ركعتين مع الامام والامام ركعتين الأولى فرضه والثاني اشنو؟ نفله هذا يقوم ما قلنا يعني فهمتم هذه الجزئية ها واضح هذه الصورة يتأ ها السوره الثالثه الثالثة طيب صلاة المغرب الامام مختار اما ان يصلي بطائفه ركعة واما ان يصلي بطائفه ركعتين وبطائفه اخرى ركعة يعني هو مختار عرفتم يعني اذا صلى بطائف ركعتين عرفتم الامام يحصل نفس الانصراف لما يسلم الا ويتشهد فيقول الامام قد صلى بطائف ركعتين وبطائف اشنو ركع والطائفة التي صلي بها ركعة ما لا تفعل تصلي ركعتين تقضي ركعتين والطائفة التي صلى بها ركعتين تقضي شنو واحد طيب اما السورة الرابعة هذه قد تحتاج إلى شيء من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من التمثيل ليلة الصلاة الخوف وهي العدو في جهة القبلة العدو في جهة منه العدو في جهة القبلة في هذه صلاة الخوف شويه شوية غريبة يقف جميعا باسلحتهم ومع الإمام ما في طائفتين لكن يركع بالطائفتين ويرفع من الركوع لما يسجد الصف الثاني لا يسجد يسجد الصف الأول ويظل الصف الثاني قائما ينظر إلى العدو أردت فيقوم فلما فإذا قام سجد الصف الثاني وأتم سجوده وقام مع الإمام وتحول ويتحول الصف الاولا وتحول الصف الاول لصاره ثانيا فيفعل بهم هكذا مثل ما فعل في الرفعة الثانية من مسلك واضح واضح واضح واضح خلي حد يقول بخدا... خلي حد يخرج نعم نعم برضو ممكن ممكن لكن يكون الصف يعني صف يعني طويل ويكون العدل جهة شنوه في جهة القمة هذه صورة من صور الصلاة من صور الصلاة تصلي كل طائفة وهذا ورد في سنة أبي داود التلمذي تصلي كل طائفة مع الإمام الرقع ولا تقبل ولا تقبل ولا تقبل وهذا في سنة أبي داود أشنوه واضح هذا الكلام؟ نعم ما واجب لكن هذا من سور الجواس من سور الجائزة لهذه شنو؟ لهذه الصلاة بارك الله فيكم ما لا في حالة العدو واجب لأنه إذا لم يؤتي بالصلاة إلا على هذه الهيئة فهي واجبة محب ممكن تخلمش معنا أدب خلاف الإسلام ده شنو ده شنو عمالو الشيخ خلاف مالك لنفسه اقول لكم انتوا طيب خير. انت انت من الدماء مشكورين شكرا جزيلا ما طيب خلاص الصور هذه واضحة واضحه طيب أخوكم يقول حدثنا عن أدب وفقه الاختلاف نعم قال يصلي كل إنسان على حدة ولو على ظهر فرسه بالإيماء يؤمن برأسه ويصلي والقبلة لا تسقط شرطيتها واضح نعم لا معنى الحديث الحسن الحديث الحسن هو درجة من درجات الحديث فالحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه كل الشروط هو الحديث الذي رواه العدل الضابط ضبطا تاما عن مثله إلى منتهى السنة طيب روى الحديث عدل وضابط لكنه ليس ضبطا تاما ينتقل الحديث من درجة الصحة إلى درجة جنوب الحسن والصحيح نفسه صحيح لذاته وصحيح لغيره والحسن حسن لذاته وحسن لغيره فالحسن حديث يا توفرت فيه شروط صحتي ولكنها لم تبلغ شروط الصحيح عرفتم هذا معنى الحديث الحديث الحسن نعم مالوف الحديث المطلبي. الحديث المضطرب قسم من اقتاد الضعيف واضطراب الحديث نوعان اضطراب إسناد واضطراب مسلم فأما اضطراب الإسناد أن يروى بإسناد لا يضبط فيه تقديم وفيه تأخير أو يختلف في أسماء الرواة مرة يقول أبو موسى الأشعري ومرة يقول أبو عامر أشعري مرة يقول أبو روح المدني مرة يقول لا أبو ما يعني ما ستعبط اضطرب في الإسناد هذا ضعيف لأنه في عدم ضبط اول اطراف المثل ان يروى المثل بغير بثل ومن, ومن امثال ذلك اذا بلغ الماء قلتين بل يحمل الخبث هو من باب الحديث المضطرب في اسناده نعم اذا في الحديث ثلاث ثقات ومددس هل الحديث ضعيف ام أنه انه ضعيف ثم يمكن بعض الاحاديث تكون صحيحه ينظر الى حسب درجه التدليس فالتدليس على درجات تدليس الشيوخ وتدليس التسوية عرفته فالمدلسين على درجات الحسن الضطي والتدليس وبعض الناس يعني عندهم من من التدليس عطيه العوفي. من تدليس رفتك فعلى حتى بدرجة التدريس، لكن الأصل أن الحديث لا فيه مدلس يضغف إيه الأسباب اللي أندت إلى خلاف الفقاء المسلمين طيب آآ آآ السؤال يعني سؤال أخيكم يقول آآ يريد آآ حديث عن أدب الاختلاف وكنا قد ناقشنا هذه المسألة في دورة المتقدمين عن الخلاف بين المسلمين والخلاف بين المسلمين يا عبد الرحمن يقع لكن الإشكال الآن أن الأمة لا تتعامل في الخلاف بأخلاق المسلمين فإذا اختلفوا تناحروا ووقع بينهم البغي والقطيع والجح والطعم والتنفير والتصنيف كل هذا من واقعنا فالصواب أن يتأدب الناس بأدب الخلاف وأن يعذر بعضهم بعضا فقد يختلف الناس في كثير من المسائل. اختلاف المسائل لا يوجب التنافر، وإنما حصل التنافر لغياب المنهج الاخلاقي المتميز لأهل السنة والجماعة في, في الخلاف لما وقع. فوقع خلاف بين الصحابة في كبريات المسائل مع بقاء الالفه والموادة والمحبة بينهم. بل كان يخالف بعضهم بعضا ويناظر بعضهم بعضا في مسائل شديدة ثم يلتق ويتزاور ويتحاب ويتصافوا وهذا أدب خلافي مفقود عندنا وذلك لأن اخلاق السلف غابت عنا الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء هي أن الفقهاء تباعدت أخطارهم أخطارهم كان شنو متباعده مع صعوبه في وسائل الاتصال والمواصلات فبعضهم يبني حكما فقهيا على اساس ان الحديث ضعيف لم يثبت عنده الحديث فالذي صحح الحديث يبني عليه الحكم والذي ضعف الحديث سلو. لا يبني على الحكم من هو اسمه يختلفوا فاختلفوا اما لعدم ثبوت الحديث الحديث عنده الحديث لم يثبت عنده أو النص أو ثبت أو لم يبلغهم أصلا لا يعلم انه في حديث فبنى على السيادي لو كان علم في الأمر حديثة لرجع إلى الحديث ولقال به عرفتم أو لاختلاف بعض الفقهاء في مصادر التلقي الثانويه اتفقوا في الكتاب والسنة والإجماع والقياس بعض الفقهاء ياخذ بمصادر مثل المالكي يأخذون بعمل اهل المدينة ويسدد ذرائع غيرهم من الفقهاء لا ياخذوا به الاحناف ياخذون بالاستحسان كمصدر من المصادر وغيرهم لا ياخذوا به الشافعي والحنابلة يأخذون بالمصطحه المرسله وغيرهم لا ياخذوا به عرفت بعضهم ياخذوا بالعرف وغيرهم لا ياخذوا به شرع من قبلنا بعضهم ياخذوني بعضهم لا ياخذوا به فاختلفوا في مصادر التلقي الثانويه ومن هنا ايضا حصل نوع من انواعي الخلاف بينهم نستفيد بهذا القدر مبارك الله فيكم أمريكي. وجزاكم الله خيرا. لا يعلم إنه في حديث فبنى على صيادي. لو كان عليم أنك الأمر حديث، لرجع إلى الحديث ولقال به عرفتم أو لاختلاف بعض الفقهاء في مصادر التلقي السانوية. اتفقوا في الكتاب والسنة والإجماع والقياس بعض الفقهاء يأخذ بمصادر مثل المالكي أخذون بعمل أهل المدينة و18 غير من الفقهاء لا ياخذ به الاحناف ياخذون بالاستحمام كمصدر من المصادر وغير من لا ياخذ به الشافعيه والحنابل لا ياخذون بالمصالح المرسله